Thank <laughs> you. ل ف ل ه الدكتور محمد ر ا ا ل ن ا ل لا ت ك ر و ن ا ل ي ل ي ن و ل ا ت ح ا م ي ه